وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى أَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَن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 إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى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 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن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 إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنات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 هو أعلم بمن اتقى، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلَ وَأَكْدَى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 ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى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 أهلك عادن الأولى وسمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنسان إنهم كانواهم أظلم وأطغى والمؤتфик تأهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافرة